ولما قال نعم ايه اذا طلق الرجل امراته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واذا طلق الرجل امراته ثلاثا فقد حرمت عليه هذا بنص القران هي يطلقها فلا تحل له للبعد حتى تنكح زوجا غيره ولا تحد له حددا زوجا مغيرا ولكن العلماء مختلفون إذا طلقها ثلاث وجب السلوى هل يقع أو لا يقع فهذا مسلم قد خرجه حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمل ابي بكر الصديق وثلاثين من ثلاثة عمر الثلاث بواعدة قال عمر يعني لما وقع عنده مقتر ما كان في عهد النبي كما ذكرنا في السنة التاركية من قبل ارى ان الله فرتاجل في امر كان لهم فيه الانة فلو انظرنا فامر الثلاث بثلاثة وكان من قبل الثلاث بواعدة في مجرس واحد نعم ولكن حقيقة أنا أرى مما يسألني شائل يقوط النقص الجيدة ثلاث أرى أن يرجع إلى نائب السلطان الزكرة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كلاحة المثل فإن يبدل هذه الخضايا الكبرى فالنسف جد تكون فيها مقتضاً كما قلت لعمر فترة جناء من الأمر فإنه قد جمد الثلاثة واحدة في مجرس وقد جمد الثلاثة بثلاثة جداً له مقتضي لم يتلفي ظلم النبي موافقة لعمر والنعمر لا تنفر عليه لما اجتهد وعمر الثلاثة بثلاثة عمر الثلاثة دلوقتي. فهل يحكم بكل عمر ويرى ان المعتد قطعا ان يحكم بالسنة في لأهد النبي هذا يوجعها والسريح إلى ولي الأول هو الصهر في حال الهجل أو الصهر في حال الزمن كل ذلك عددانه وما هو الثلاث مثلا يقول فهم الناس من تكاهنهم من تأجانهم أو يجعلها واحد فلا أكثر رسوح الاسلام ومع ذلك أنه وجعل الثلاث لواحد ولا يحل دون رؤى ممكن يُسهد أن لا إله إلا الله ويُسهد أن محمد الرسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاثة جان بعد إحقان أو مرتق بعد إيمان أو قتل نفة مؤمنة بغير حق ويُقتله وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام حرام أبدا حتى تقوم الساعة وهذا منه رحمه الله القوم رب العظم رب عن خوارث يتضمن هذا الكلام ربا على الخوارث الذين يزون قتل المسلم من غير هذا الكلام وقد اتثنى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذنى بعد إحطام وقد تكترت لكم الأسوار قدرت به مضع أو مرتد بعد إيمانه أو قتل نفسا مؤمن بغير حقا يقتل وما هو لا كان الوقت نعم المؤمن الا ما دم عليه الذنوب فكثير هذه العلماء في مساله تعذير بالخطا فلله علماء تثبتوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقل من ذا يقول ان لقد انتم ان امر بالصلاه فتقال قام الرجل فيصلي في ثم يخطو الى اطوال او يحرق او يحرق عليهم المقصود أن يستهد العلماء أيضا بالتعذيب بالقتل وكذلك أهل البدر يقاتلون فكلما تتلثوا الشريع على استثموذ ونوشع بهذه الاستثمار وما لم تتأذير فنقول لا يقل ربا عن حوارض الذين قاتلوا بالكبيرة فنفروا ثلاث الجزائر كانوا ينفرون ومتدرجة الشارع. لا تفكرنا هذا العمل القبيح يدل على جهرهم وعدم ألفة بالحق وأنه لا يكن دمر المسلم التبرد وعور جالك وتبقمر إلا بالثلاثة كهر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفعبدا حتى تكون الساعة اقرأ وكل شيء وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يسمى إلا الجنة والنار والعرق والكرسية واللوحة والقلم والصور ليس يخنى سوء يسوء يسوء لا يخنى شيء من هذا ابدا ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم ال... يوم القيامه فيحاسبه بما شاء فريق في الجنة وفريق في النار ويقول سيد الخلق ممن لم يخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا نعم وكل شيء مما اوجد الله عليهم ثلاثة قال تعالى كل شيء هالك ان لا وجهه ويبقى وجه ربك كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك يعني ويبقى وجه ربك بالجلال والانكرام فعذا يدل ان كل شيء ثاني الا لستكم ثم قال إلا الجنة والنار والعرض والكرسي واللون والقلم والصور ليس يحن شيء من هذا أبدا في العهد عن ثم يبعث الله الحلق على ما ملاته عليه يوم القيامة فيحاسبهم بلا شاء فريق في الجنة وفريق في التعيي وهذا أمر مجمع عليه يبعثهم الله عز وجل للحسار يوم الخيانة فأما كفروتهم في الجلة وفروتهم في التعيش وأن من لم يخلطوا في البقاء فيقال كونوا فرابا هذا كون لكن يحتاج العقيقة إلى جليل وقد يدل عليه أن المساء يقول يا ليس أنتم قيل ذلك لما يرى الدهائم بعد الاختصاص يتحورون إلى الطراب فيقول يا ليس أن يتمتم طرابا كعلى كل حال لك مؤمن لهذا وأن الحساب شائل يوم القيامة وأن مالك يوم الدين هو رب العالمين جل في علاه لحاسبهم بحسب أعمالهم جل في علاه ذريق في الجلة وذريق في الشعير والأولى الاقتصاف اقرأ والإيمان الاقتصاف يوم القيامة بين الخلق كله بني آدم والسلاح والهوان حتى من منذرة حتى يأخذ الله بعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم بعضه من بعض وأهل النار بعضهم من بعض لا أعلم وهذه الفقرة فائدة عظيلة والغلة والإيمان والقصاص ومن خياله دون الخلق كله والخلق على قسمه والإيمان مكلفون كالبشر والجنة وإلا غير مكلفون كالبهاؤل والحشرات ونفذان فأن الخلق من البشر والجنة آدل لقد جاء به اللي رواه البكايل في صحيح الحديثة دي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لا يكمل شيئا منها فإن له ليس في الدينار ولا درهم من قبل الآخر يأتيه من ثلاثة فإن لم يكن له حسنات وكذا يأتيه وترهت عليه وبراه وقبضة النار وهذا بعد ما يعدو يعد من الصراط وقامت يهدب فيها ويقص في فلا يحل للأحد كنثل مسجد أحمد؛ أن يدخل الجنة وله بأحد مظلمة من أهل النار لا يحل بأحد أن يدخل النار لكل أنه مظلمة عند أحد من أهل الجنة ولا من أهل الجنة أن يدخل له مظلمة عند واحد من أهل النار أم ن Hause Smith أنا دبيانة أنا أو كما زاءت مسجد الجنال أحمد رحمة الله عليه فلا ياتم يا أخوان إن دعوة المجنوم ليس بينه وغنى تجاه ولأنه يتأثر عليك بعد أن تظلمه له بغنجه أو تظن له بانتقاطه في العرضه أو بأيضه في خيطه أو له ذلك يعشر عليك فبيعشر عليك أو يأخذك الخياء المجنوم في الرجوع إليه النسانة أو غيره فإن يأتمر على صح الرسول ولا يعتبر له فلكن من أفضل تجاهه إني خلو الأصل من من غلم إخوانا يرجع إليهم الوصف نحيانهم خلو أن يأتي عبد الله أن تغرم أحدا أنها تكون حسنات والسيئات يأتي ناس يوم القيانة يومهم حسنات كالدناء كما جاء الحديث يأتيون يوم القيانة أتغرم أكبر الحديث أتغرم المفلس من لنسنه دينار ولا دهن قال قالوا من جاء الحسنات كالدناء او كما قال المفتيش من جاء ومن خلنا بحسنات يراجع على كل أحد الحديث من هذا من الطرف هذا يراجع وفيه من حسناته نعم يؤخذ من حسناته لا يأتي وقت سفنا هذا وضرب هذا وشفقة هذا أأخذ هذا من حسنات هذا من شر الله العظيم والعبد الثالث من الذين حسنات توخذ من في كيات هذا المظلوم وتطرح عليه وترفع الناس شر الله العظيم أي بقتل جهان نعم قد جاء ونشرته الجهان في, في مصر بمثابة حسن أتود من تقوف العالم يوم حتى وصل من الشار الجلاء من الشاك أو الجلحة من الشاك القرنة الجلحة التي لا قرناها من الشاك القرنة فهذا يدل أن يتفاصل يكون دير الجائعة أما الحشرات في الظر ونحن ما بلقنا فيه دليل الله أعلم الله أعلم به وهذا يدل على كمال عز الله فإن ذلك يظهر عدله لأن الإثمان يظهر عدله سبحانه وتعالى تقرأ رقم 61 وإخلاص العمل لله إخلاصه قال تعالى وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له البيلة في نجاء ويقيم الصلاة والزكاة وذلك بير قينا فهذه قبيلة كبرى فإن الله لا يقبل أننا الرجل لما كان عظيما كبيرا, كبيرا ألا بالإخلاق قال رفض منه صعيفة لقبيه ابن مرير أن الله يقول ألي أغلى السلكاء عن السلك على رسول الله سلم عن الله من يقبل عمل من أسرة كبير الله غيره فلقبه سلكه كانت قوة تركة وإنه على ذلك أن الرجل يأتي بالحسن العظيمة الذي تتحسن وهي أنه صار عالما وهي حسن عظيمة بالمجاهد وإنه هو أرسل من ديانه فبعنانه يعرف نعمه فيقول تعلمت في في في العلم دي فيقول كذلك لا تعلمت يقال عالم فيصدق على وجهه بالناء فيكون هو والمجاهد والمتشدد والغني أول من شعر به من الله حسنات عظيمة انقلقت عليهم سيئات كبيرة بسبب النية، ورأى أن نفسه تخاف من مثل النية، لما روى عند وجود من رون حديث، إن من الأعمال النيات كانت يكن يكذب يقال، قال هذا يا هذا خالد، أن نفسه استاذات أهل الإخلاص نكتبه كذلك وهو يقول هذا خلاء، فمن كان دوره منذ أولى عن جاهد نفسه عند حضور النية وكو ومبيادها أو جد له بالخروج في الأرض في طلائع خلق على العمل. ورقوة إرادة ما سيأيديه لا الله العالم ومن اعتقد كما قال النووي لابتخلص من البياء من اعتقد ان الذي يضر ونفع من ان ما هو الله سراء وقطع وقطع فالنحن يقوله سراء كما جاء في الهديد واعلم ان الامة لو استنعت على, على ان يضروا لا يضروا ان نفع تكيثمه الله عليه فلو استنعوا على ان ينفعوا ان تنفعوا الرياء في ابنتهم لم يكتب كل ما كله من الله. ولم ترد الله في أن يقول الله بره. جميع على نفس. أنا ما كله من الله. كل ما يخرج أربعة. كله من الله. والعشر يدله. ألم ترى إلى موسى خاب كان جائزة الوعول إلى قصر تودي إسرائيليات سنة كاملة لم يدخل البرعول المقصور حتى يكمل نعس. تخيل سنة كاملة دام خسارة حتى يأتي رسول الله صلى الله فما كان قول ثلاثه من النقص كل كان عقد ان كبر انه اغرقه الله بضرب عذاب هل من يعذ ذله هو الله فهو لا يخضع غيره فلا تتد هل تتد غير الذي عنه قلنا بعد رجاء لكم قطعه الفقرات ولن نذكر ال 102 تقريبا All <laughs>